إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلي الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا ولتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساءا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 نتكلم عليها أو نأخذ إجمالا آية ونكمل الكلام عليها أو مزيد الإضاحة بعد ذلك طيب بكل القرآن إلى نفس الآية أهدنا الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم انت... اهدنا الصراط المستقيم وتأكيد الله خير ومثلا كما قرأ أخونا الصراط المستقيم لها قراءة ثلاث الجمهور يقرؤون بالصاد. وهذا رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ اهدنا الصراط بالصوت والحديث في سنده كلام لكن ورد عدلة وتثبت أن قراءة الجمهور على قراءة الصراط بالصوت وقرئت أيضا بالسين اهدنا الصراط وقرئت أيضا بالزاي كما قرأها أخونا اهدنا الصراط المستقيم بعدما اكتدأ المرء التجاءه بالله جل في ولجا إلى ركن الركين وحسن الحصين من الشيطان الرجيم يحفظ نفسه ويحفظ قلبه ويحفظ عقله ويحفظ لسانه من كل سوء وهو يبتدئ القراءه مستعينا بربه جل في علاه متبركا باسم الله جل في علاه ثم بعد ذلك يبدا بالثناء على الله بكل المحامد التي يتدبرها والتي يتقنها والتي يتذكرها يثني على الله ما هو اهل له وهذا يسمى في فقه العقائد دعاء الثناء بعدما أخذ بشق الدعاء الأول ألا وهو دعاء الثناء يثني على الله ما هو أهل له وتهيأ قلبه واستحضر عقله صفات كمال الله وجلال الله وأسماء الله الحسنى وهو يتدبر في ربوبية الله للألف علاء ولوازم ربوبية الله وقهر الله وجبروت الله ثم يتهيأ نفسيا بعد ذلك للمثول متزللا أمام الله للألف علاء يبدأ في الشق الثاني من الدعاء وهو دعاء المسألة فتهيأ أدبا مع الله بالثناء على الله في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فتهيأ تهيأ عظيمة بقلبه وعقله ولسانه بالثناء على الله ما هو أهل له فابتدأ يطلب متذللا فاشعا خاضعا بين يد ربه رب العالمين يدعو دعاء المسألة فيطلب من الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بينه وبين عباده إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل في علاه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي كرر الحمد وتكرير الحمد ثناء اثنى علي عبدي ثم لما قال مالك يوم الدين كرر مرة ثالثة الحمد فأصبح تمجيدا فقال مجدني عبدي ثم انتقل إلى الشق الثاني قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله جل في علاه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فاهدنا الصراط المستقيم أي ربنا وفقنا وأرشدنا وبين لنا الدلالة أو الأدلة على طريقك المستقيم الذي لا وجد فيه الذي نصل به إلى حبك وإلى رضاك وإلى جنتك وإلى القرب منك سبحانك جل ذكره سبحانه جل في علاه فاهدنا فعل أمر اهدنا كأنك تأمر هو طبعا من الهداية كما سنبين وهذا الأمر من الأدنى للأعلى والأوامر ثلاثة أمر من أعلى لأدنى وأمر من مساو وأمر من أدنى لأعلى أما الأمر من اعلى لأدنى هو من الرب للعبد وهذا يستلزم الوجوب والانصياع والانقياد والاستسلام التام قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا أقيموا الصلاة فهذا من الأعلى للأدنى من الرب جل جلاله إذا قال آمنوا أو أقيموا أو آتوا ليس على المرء إلا أن يقول سمعت وأطعت استسلمت لأوامر رب في أولاه كلها تحت دائرة وطوق لا يكلف الله نفسا إلا وسعى قدر استطاعتي والأمر من المساوي هو التماس من الأخ الأخي من القرين للقرين هو التماس وأما الأمر من الأدنى للأعلى فهو دعاء ورجاء كأن تقول مثلا بعدما تنتهي ولا الضالين ماذا تقولون آمين آمين هذا إيشه اسم فعل بمعنى اسم فعل امر بمعنى استجب أنت تأمر ربك أن يستجيب لا اسم فعل أمر بمعنى استجب يعني ربنا نتذلل اليك خاضعين متمسكنين نرجو أن تستجيب لنا دعاءنا إذا اهدنا هذا أمر نقول أمر من أدنى لأعلى يساوي الدعاء والرجاء والتذلل بين هذا إلا الله لا شىء ألا العبد بعدما اثنى على الله حسن الثناء استهل العبادة الثانية وهو بالتزلل والخضوع والدعاء الذي هو ركن العباد الركين بل هو أهم ما في العبادة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره أنه قال الدعاء هو العبادة وقرأ قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي تدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام فالدعاء هو العبادة فهنا ينتقل المرء بعد استحضار القلب كما قلت استحضار العقل في عظمة الرب جل في علاه وجبروت الله جل في وتصرفه في كونه جل في علاه وكل يوم هو في شاء يرفع عقواما ويرفض آخرين يرزق هذا ويمنع هذا يميت هذا ويحيي هذا يعطي ويمنع بعد ذلك ينتقل إلى طلبه هو فيدعو الله جل في علاه أو يأتي العبادة كما قلت والركن ركيم منها وهو الدعاء الذي يتضمن التذلل كما سنبيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الشق او هذا السر في هذه الايه العظيمه هدنه وانها الدعاء هذا أفضل ما يحبه الله من العبد قال كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء هذه دلاله على أن الله أحب العبادات إليه هو الدعاء وسنبين أن المحروم بحق هو الذي حرم ان يرفع يديه متذللا لربه دل في اولاه لما فيه من الفوائد العظيم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء اكرم على الله من الدعاء وهو في رواية أخرى أعظم من ذلك دلالة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله يغضب عليه وهذه عظيمة جدا وذلك لابد للإنسان أن تكون له ساعة بينه وبين ربه علاه كما قال وحده النبه للمرء أربع ساعات ساعة يكون فيه بين أقرانه أو نقول مع أخيه أخيه في الله الذي هو مرآة له ينصحه يسدده يبين له أخطائه يرشده إلى ما فيه صلاحه يرشده ما فيه النفع له ساعة بينه وبين اخيه ساعة بينه وبين ربه جل في علاه وهذا الذي نستوقفها وهي الساعه التي يخلو المرء بربه جل في علاه هذه الساعة تسمى رياضة القلوب أو تدبر القلوب وهذه التي فيها يتذلل المرء لربه جل في علاه انا أقول الفتى يوم من العبد لم يرفع يديه لله جل في علاه فقد نقصت عبادته نقصانا لا يعلم به الا الله جل في علاه لماذا لأن العبد قوام رفعته عند ربه هو شدة تذلله لله جل في ومكمن التذلل لا يكون إلا في رفعة اليد مع بيان الفقر التام لله جل في أولاه والذل التام لربنا جل في أولاه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء من لم يدعو الله جل في أولاه يغضب عليه وكما قلت هذا كله لأن الدعاء قد قام بركني العبادة وركن العبادة هما الإخلاص والمتابعة أخطأتم حسنت كمال الذل مع كمال الحب ركن العباده كمال الذل مع كمال الحب أنت تدبر وأنت ترفع يديك وتقول اهدنا تتذلل لله تدلف في ذلا عظيما تقول ربي إني عبد ذليل ضعيف فقير لا اسوي شيء من دونك إني بذلي اعتز بك او انا اعزي لا يكون إلا بك إن فقري لا يكون غناه إلا بك فتظهر الفقر لله للفعلاء والذل لله للفعلاء فكمال الذل وأنت ترفع يديك تبكي بين يدي ربك للفعلاء خاشعا متزللا متمسكنا والثانية كمال الحب أنت عندما تسأل لا تسأل من رجل جحود صحيح أنت في دنيا الناس وأنت لما تسأل لا تلتمس السؤال إلا من كريم قال الشفعي لا يحق جلدك إلا ظفرك لا تسأل من أمع في قدرك وإنسان تفسأل إيش من يعرف قدرك وأنت إذا ذهبت لن تسأل إلا كريم لن تسأل إلا جوات فمعنى أنك تتغلل وتغطع لله للفعلاء ترفع يديك متمسكا إذا فأمر الله للفعلاء عباده أن يدعو المر في كل يوم خمس مرات غير النوافل أن يقول ربنا اهدنا وفقنا وسددنا وثبتنا على هذا الطريق القويم المستقيم قلنا يأتي المر بأجل العبادات ألا وهي الدعاء والدعاء فيه نكتة عظيمة أو وهي كمال الذل مع كمال المحبة إن الله رل في علاه لما مدح أنبياءهم مدحهم بهذه الصفة الجليلة أو العبادة العظيمة وهي الدعاء قال يدعوننا رغبا ورهبا هذه في أفضل الأنبياء كان الله رل العلا أندحهم بهذه العبادة الجليلة اهدنا من الهداية والهداية تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى وتتعدى باللام إهدينا الصراط المستقيم هذه تعدى بنفسها تتعدى بنفسها إهدينا الصراط المستقيم وتتعدى بإلى وإنك نتاهي إلى صراط مستقيم وأيضاً هدوهم إلى صراط الجحيم وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد فتتعدى بإلى وأيضاً تتعدى باللام الحمد لله ذهاننا هذا وما كنا نهتدي الأول أن هذان الله الى اخر الاية الغرض المقصود فاذا هي تتعدى بنفسها الهداية تتعدى بنفسها وتتعدى بإله وتتعدى بالله والنقطة في ذلك كأنك تدعو الله ندzedله اللهم اهديني الى الصراط المستقيم اللهم مهديني للصراط المستقيم اللهم اهديني في الصراط المستقيم كما سنبين ان المسألة كلها مراتب مرتبة الهداية اولا الى الصراط المستقيم ثم مرتبة الثبات على الصراط المستقيم ثم مرتبة المرور على الصراط المستقيم لأن الصراط صراطان كما سنبين صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وبين الصراطين تلازم عظيم وثيق فمن يعني لم يعوج على الصراط الأول فإنه يكون كالبرق على الصراط الآخر كما سنبين اهدنا من الهداية والهداية أربع مراتب هداية عامة وهي الهدايه الغريزية هدايه الرجل كيف ياتي مرأته وكيف يستخرج عيشه فهذه هداية عامة وهذه غير وإن كانت تدخل في الدعاء لكنها ليست مقصوده لذاتها المقصود لذاته ما سياتي الهدايه الثانية وهي هدايه الدين لا الدنيا الهدايه الأولى تستقيم بها الدنيا اما الهدايه الثانية فهي التي يستقيم بها الدين وهي هدايه الدلالة والإرشاد وهذه تكون لله وللرسول ولورثه علم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وانك لا الى صراط مستقيم والله جل يهدي إلى مستقيم لأنه ينزل الآيات والرسالات والذي يحمل الرسالة الرسل البشرية تبلغ هذه الرسالات إلى البشر لهدايه البشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فإذا الهداية الثانية هداية دلالة هداية إرشاد هداية بيان هي معنية بقول الله تعالى ولكل قوم هذا يبين لهم الطريق المستقيم يبين لهم طريق الجنات يبين لهم طريق النيران يبين لهم الخير يبين لهم الشر يبين لهم الفلاح والنجاح عند الاستماع إلى أوامر الله الله لا فعل واتنكب الصلاة يكون له العقاب أو يكون عليه العقاب وأيضا المعنى به قول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهد فهديناهم يعني أرشداهم دللنا لهم طريق الجنات دللنا لهم الطريق المستقيم. هذه الهداية الثانية والهداية الثالثة هي هداية التوفيق والتسديد وهذه الهداية هداية القلوب ليست هداية الألسنة والآيات الكونية لا هذه هداية القلوب وهذه لا يملكها إلا من يتحكم في القلوب الله رل وعلا يحول بين المر وقلبه وإن النبي السلام قد قال القلب بين إصعى الأصابة الرحمن يقلبها كيف يشاء فقي هذه المسألة النبي يسا سلم فاستنهض الأمة أن تتذلل لربها أن يثبت قلبها على الدين فكان لا يقسم إلا لا ومصرف القلوب وكان دائما يدعو الله إلى علاه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك فهذه الهداية, الهداية الثانية هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل وعلا هذه الهدايات الثلاث في الدنيا وفي الآخرة يحتاج المرء إلى هذه الهداية وهي هداية المر الصالح إلى مكانه في الجنة كما سبينا قبل ذلك سابقا إذا المرء إذا قال اهدنا الصراط المستقيم لابد أن يتوقف ساعة عنده فيتدبر هداية البيان والإرشاد وسنوين مراتبها ويتدبر هداية التوفيق والسداد ثم تدبر هداية النجاة عند الصراط يوم القيامة فالاولى هدنا كأنه يقول اللهم إني أطلب منك المرتبة الأولى من الهداية وهي هداية البيان هداية العلم هداية البصيرة كل هذه سبيلي أدع إلى الله على بصيرة أنت لا يمكن أن تقتحم حصن العبادة إلا بعلم أنت لا يمكن أن تتقرب إلى الله حتى تعلم الله رل في علاه تعلم الذات المقدسة تعلم الأسماء الحسنة والصفات العلى تعلم ربك رل في علاه وما يحبه الله وما يبغضه فبداية الطريق إشراقة العلم فكأنك تقول اللهم اهدنا اللهم علمنا اللهم افتح لنا هذا الطريق وبين لنا السبيل الصحيح بالعلم اللهم معلم هذه المرتبة الاولى فالمرتبة الاولى من مراتب الهدايات وأنت تقول اللهم اهدنا توقف لحظات وتذكر انك تحتاج للعلم كل ثانية وكل حين والموت اقرب اليك بجهلك فاهدنا علمنا وبين لنا الطريق الصحيح بالدلالات والاشارات والرسالات الثانية المرتبة الثانية اللهم اهدنا في المرتبة الثانية بعد ما علمتنا سدت قلبنا ووفقنا لأن نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه. إذا الطريق الأول أن تدخل اهدنا الصلاة المستقيم تقف عند اهدنا إهدنا علمنا ثم وفقنا إلى العمل بهذا العلم. إذ ليس كل علم ينفع الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علم. أمره الله أن يقول ذلك في كتابه وهو يقرأ هذه الآيات وكان ابن مسعود إذا قرأها كرر وقال رب زدني علما رب زدني علما ليس كل علم ينفع. العلم الذي ينفع هو الذي يطبق عملا واقعا وقد قالوا قديما هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحت وكم من علم يكون حج على المر ولا يكون حج له وأول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بهذا العلم نعوذ بالله من الخزنان ونعوذ بالله من تنكب الصراط المستقيم الغرض المقصود أنت تستحضر حين تقول اهدنا أولا علمنا ثم بعد ذلك سددنا ووفقنا لتطبيق هذا العلم بالعبادة. كما قال البخاري وبوى بابا كبيرا في كتابه قال باب العلم قبل العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بعد ذلك طبق بعد ذلك إذا المرتبة الأولى أنت تقول اللهم هدنا بمرتبته الأولى علمنا افتح لنا باب العلم حتى نستطيع أن تعبدك على علم الله على جهل ثم المرتبة الثانية وفق وسدد وثبت العمل بهذا العلم ثم المرتبة الثالثة أن تختم لنا بهذه الهداية إذا أنت تقول اللهم اهدنا في كلمة واحدة تقف فيها أمدا بعيدا العلم وهذا له مجلدات أن تتكلم عليه ثم التطبيق تطبيق العلم وهذا أيضا له مجلدات ثم بعد ذلك الأهم وهذا الذي يصب إليه كل مر ويتشوق إليه كل قلب أن يختم لك بهذه الهداية التي منحك الله إياها بالعلم ثم تطبيق العلم بالعمل ثم يختم لك بالعمل الصالح تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد عسله أو عسله قال وما عسله يا رسول الله قال وفقه لعمل خير قبلها علمه هذا العمل ثم جعله يطبقه وفقه لعمل خير ثم قبضه على هذا خير إذن المرتبة الثالثة وأن تقول اهدنا علمنا دعنا نطبق ثم بعد ذلك اختم لنا وما أروع ما قاله علي بن أبي طالب وهو حديث موضوع مرفوع لكنه صحيح موقوف عندما قال كل الناس هلكا إلا العلماء والعلماء هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم لما؟ لأنهم ينتظرون أن يختم لهم على هذا الإخلاص وزيغ القلب والإخلاص شعر بينهما لا يتحكم في هذه الشعر إلا ربنا جل في علاه اللهم اهدنا بهذه المراتب الثلاث هنا يقف المرء ويعرف جيدا كيف هو فقير بذاته لربه جل في علاه يعلم أن الله غني بذاته يعلم أن الله جل في علاه هو الذي يتحكم فيه بداية ونهاية في طريقه إليه أو في ختام هذا الطريق إليه نقول اللهم اهدنا ثم نتذكر فقرنا لله جل في علاه فنقول اهدنا أولا سدد وثبتنا ثانياً اللهم هدنا زدنا هداية يعني بعدما تثبتنا على الهداية زدنا هداية فوق هداية وهل بعد الهداية تكون هداية نقول نعم مرتقى الهداية لا ينتهي إلى يوم القيامة قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم كأنك تستحضر بدعائك اللهم هدنا بعدما هديتنا وعلمتنا وجعلتنا نطبق زدنا في هذه الهداية لنرتقي مقامات حتى نعلو إلى الفردوس الأعلى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم أيضا تتذكر بفقرك الذاتي أن ربك للنا في علاه وأنت تقول اللهم هدينا زدنا هداية وافتح لنا الأبواب بأسرها لأن الصراط له جنبات وله خطوط وله طرق ووسائل فعلمنا هذه الوسائل حتى نسلكها سلوكا صحيحا فنصل إلى مرضاتك وإلى جنتك بسلام آمنين هذه الأولى فقط في جزئية اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم أجمع أهل اللغة على أن الصراط المستقيم هو الطريق القويم الذي لا وجاجة فيه لكن بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم تفسير الصراط بأنه كتاب الله جل في علاه وأيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ به في مسند أحمد وفي البيقي وفي الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما يعني لا وجود فيه ضرب الله مثلا صراط مستقيما وعلى رأس الصراط داعي أو نقول واعظ داع يدعو إلى هذا الصراط هذا على رأسه وفوق الصراط داع يدعو أيضا إلى الصراط وعلى جنبات الصراط سطور مرخاه سطور ست سطور مرخاه وأبواب مفتحه أما الصراط فهو كتاب الله وهذا تصريح من النفسلة أما الصراط فهو كتاب الله وهذه دلالة واضحة جدا أن الإنسان إذا أراد النداء إذا أراد الرفعه عليه بكتاب الله جل في علاه أما الصراط فكتاب الله وأما السطور فهي حدود الله وأما الأبواب المفتحه فهي محارم الله جل في علاه والذي على رأس السرات الداعي يدعو إلى الصراط هلما يدخلوا إلى هذا السرات وأما الواعظ فوق السرات يقف إذا رأى أحدا يدخل على هذه السطور أو يريد أن يفتح هذه الأبواب يقول إياك أن تفتح إن فتحت ولج وهذه فيها دلالة عظيمة جدا أن التجرع على الحدود يجعل الإنسان يسقط فيها ونسأل الله أن نجاتها من كل زلل فيقول لا تفتح إن فتحت ولج فقال وأما الذي فوق الصراط فهو الواعظ في قلب المؤمن فإذا النساء فسر الصراط بكتاب الله الذي في علاه وابن عباس بسنة صحيح كما في سعيد بن منصور قال اهدنا الصراط المستقيم قال هو الدين الإسلامي هو الإسلام قال الصراط هو الإسلام يبقى إذن اهدنا إلى الإسلام ومع أن الإسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما قال يسلمانه لكن اهدنا إلى الإسلام تقول أولا اهدنا هداية صحيحة إلى الإسلام ثم ثبتنا على الإسلام ثم أميتنا على الإسلام هذا المعنى الصحيح إذن ابن عباس يقول الصراط المستقيم هو الإسلام وقال غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كما قال مجاهد هو الحق وهذا عام لأن الحق كتاب الله والحق هو الإسلام والحق هو دين الإسلام وبعضهم قال الصراط وهذا هو أبو العالية كما رأى البخاري عنه أبو العالية قال الصراط هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الصاحبين يقصد أبي بكر وعمر عليه السلام اقتدوا بلديني بعد أبي بكر وعمر وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم على أن التفاسير جاءت بأن الصراط هو الإسلام والصراط هو كتاب الله والصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول اللهم هدني إلى رسولك صلى الله عليه وسلم إلى قبره حتى أتمسح به وأتململ عنده نعم هدني إلى رسولك هذا هو خطأ لا خط أنتم اللي وما أنا المخطئ لا إذا فسرنا الصراط من النبي يباهدنا الصلاة يباهدنا إلى نبيك صلى الله عليه وسلم هل ما صح أن نقول اهدينا نبيك الآن؟ أن نقول اهدينا إلى نبيك نعتقد طب... اهدينا إلى نبيك في حياته إلى شخصه حتى يقودنا إلى رضاك واهدينا إلى نبيك بعد ما مات إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إذا إذا الصراط الكتاب كتاب الله في علاه اهدينا الصلاة اهدينا إلى نبيك يعني سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اهدينا الصراط اهدينا إلى سنة الصحابين وبالآخر أن نقول سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده كما قال النبي عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهدينة من بعد عضوا عليها بالنوارد والثالثة الإسلام قلناها ولا قلنا ما قلناها اهدنا للإسلام سبتنا عليه الرابعة الحق والحق أشمل وأعم هذا معنى اهدنا الصراط وهذه التفسير التي جاءت أقول الصراط صراطان صراط الدنيا وصراط الآخرة أما صراط الدنيا فسنفسره الأسبوع القادم إن شاء الله بالكلام على سنة النبي وكيف يتبع المرأة سنة النبي وهل حقيقة يطبق هدنا الصراط المستقيم باتباع السنة أم لا؟ ثم نرى أن النتيجة بعد الاستقامة على صراط الله المستقيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله جل في ينجو المرء بذلك عند الآخر أو الصراط الأخير وهو يوم القيامة الذي هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أحد من السيف وأدق من الشعر والأسبوع القادم إن شاء الله نأتي إلى بحور هذه الكلمات بإذن الله مع الفراد المستمطة من هذه الآية العظيمة ولو وقفنا عندها سنين ما وفيناها حقها ونسى دار العلى أن نتدبر هذه الآيات العظيمات وقلت أن القرآن بأسره جمع في الفاتحة وسر الفاتحة فإياك نعبد إياك نستعين لما لأن فيها دعاء الثناء ودعاء المسألة والإنسان دائر في كتاب ربه جل في علاه بين هاتين العبادتين دعاء المسألة ودعاء الثناء لانك لو نظرت الى القران القران اما ثناء على الله لنا في وأسماء واسماء الحسنى وصفات العلى واما نقول الكلام على الله توحيد الله لا في علاه والسنة عليه صحيح ولاه ثم الوعد والوعيد الملازم لتوحيد الله لا في علاه. من واحد له كذا ومن لم يوحد فعليه كذا ثم الطريق المؤصل إلى ذلك وكله كما قلت مجموعة في تذلل العبد وعباد العباد لله لا في علاه بأن يدعو الله بتوحيده بأسماء الحسنى يتولى بأسماء الله الحسنى أو صفات الله أو يتولى بالأوامر والنواهي على غرار الأعمال الصالحة لأن التوسل توسل بأسماء الله الحسنى توسل بصفات الله لا في علاه توسل بالأعمال الصالحة كما سنبين في نهاية تفسير السورة